ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك من اجل ان من مسألة كلا مسائلية توحص تفصيله وبو شرائطه كوتمن ولا بس فيها الركنا قسمة أخيرا كوتمن لبر أمريكا كلا مسائلية توا أساس لا تسميم جديا ولا زمينة تصميم جديا وكتب يشاؤ كوتمن في أو خميس جن لبره وكعواتف وإحساسات إذا فر لو زمينة ضعيفة ترجع هلواء كوتمان عكسة شيء يبيتك فيها ويش لزميني عواطفان ضعيفة ويشن قوية يعني اما نبع عنواني بارق الله ارزشها تلاقينا كريد هردونا هم حزو تسميم هم عواطف شيء اشتي ارزشتان بوا انسان انسان بي اوانا ليش انا بي او ليش انا جن قوية تبعا لم يعرأت او ضعيفة ليش انا او ضعيفة بي هج جايين نية عوانيا كإنسان شکالی که می‌آید که شونه اگر سعی می‌کنم مطرح می‌کنم که اگر پیامعتی که ما دنبال جبر شهادت ممكن است جهت بساده ارزش داده مثلاً عتبه خداوند دنبال انجام می‌کند که مساله که مطرح می‌کنم اگر نو اگر سعی مطرح بیک شونکر جن عتب قویه و شهادتیش منجر به ادب و مجازات کافر مثلاً کشتن یا شلاد لدان یا فری آوانه آوستانه و حدود بن أنا وانا جنحت ما ليأخذ ذلك وإليك إيش لونك جنف فقط لم أرد غيري مثلا كيف ترياه عمال شاهد خبوا لك لي عاطفة جن قوية رنا لبر أنا شهادتك كريم من جرابي بقصاص جابا شلاق لداني جابش تجعله قبيل دس بري مثلا للزيارة لي أما لا لبرأوك جازن ادروك أنا أم مسؤوليته كشون عاطفة متعارضة ما بجن در مسائل کافری آنان است وقت مسائل مالی و جرستان که عطف واحنا کانتیج که و خطرناکیه که عطف بری بگری لونا جذب را و کجی تا شهادت کا. اما بودیم ذاتی عواتفی احساساتی ایا و قوّتی از مویراده متناسب نیل آرایی ف شهادت منجر بهی نه شهادتی از وعن وجه من الكلام من جرأتي وخلانش عن يا تنها على تفه على تفه الدين، يعني موجهني بوزيد الدين، يا عن الميرادات كثرة بروزيد الدين. جا، وتمان تلاق قيدو بندانه كجن طلاقة دا أولا كلا سوري بقرة لآخر آية لآياتي بحث التواقف أفرمي للمطلقات المتعم بالمعروف وكمان بل لو بعض ببعض اللجنة قبره في نهر أفرمي وانتوا ماليان بودياري نكرابي له وفيش يعني أملك قبل المعريفة داو دوايا وشفتراخية دا من هيج ماليك فينها سينته زافيجي فيبات فأملك التسمي مقريب وطلاطة خلال سلطة كتير كلام طالع لك الزينة أو ك وقت الزينة كحازنة ممكن نيجي نقول لطلابك ياها جزاش في شوط ما نكال دير أوجري أو جن زميلك ما جایی استمرای اذنکل ناموسمان نه نکرند بیانی از هر کاریان تاکید دستی اول در مقداری ماندی استی گذاشته شود تا در مطابق با دستی چنانکه شما و ما رایه کیشک کمتر لواح نیاد برامید که اون پیاوچن کند است بکرویم چه و نتایج آورید او این سر بیشتر از جنن حاضر می دانیدم دیگر که شال کم نوید دست نداشته با تو ما را خیلی دارو کردند انشیلیم در واقع از آورتلاق بازوری دیکرایب فس من تتبع انتر روشنا بيطورك طلاق عليك هين بي زن بزاشت لاماري ديانك وعلى بسبتياوه اوه لا زن بزاشتك الماريه اوان بيدا زن او, أو, او بس او اصحادتك كمين طلافين صادرك وزن ديان مجتوش أما حقي طلاق <تصفيق> مدر تجاوز العوال والصورة تعناوال بذاشت لما رأيناها لذلك رأيك مسألة تلك تلك تلك مشترك شتك ساعدت من هذه الدورية تزور العواتك وإحساسات وغلبي عواتك أباك دلس لنجا وقتك بلدت أم وقت الطلاق الذي يزيد دت أم أبين موزاش لما رأيك أو موزاش تقدري لما رأيك ويكزو تسليم اگر بدهی اویکم ماری یک گذشتی از کار طلاق لباس علباها چون مغلوبی احساسات و عاطفه زورگر در زندگی مشترکم اون تلاشی اومد که خانواده ی فکر بیاد. بلامعوقتی که پیروزی لذتی کاتو ازمانی احتمالی از طلاق گذشته ماری کرد، آو بس انتظارو نقری جریالاتو ایراد ن حمل عاطفه احساسات که برگریا کاتو تماشاگر نه زور موانع ریاضی هم از زندگی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 قال يا أختي أنا مكلف رجعني بخوكي تر شريعتي تريبتني بس ورتي تصيح ونص أفرمك الرسول هلك يا أبونا ما من قبلك إلا رجال نوفي لله جنجل القرآن جاء كان نبي النبي لنا جنانا به وصيغنا كان كمن نبيش لنا جنانا به أتعرف لا لقد كانت مسلمه جدا لانها كانت مسلمه جدا لانها كانت مسلمه موسى لانها كانت مسلمه جدا الى ام موسى جدا لانها كانت مسلمه جدا لانها كانت مسلمه جدا لانها كانت مسلمه جدا لانها كانت مسلمه جدا لانها كانت مسلمه جدا لانها قد أعيك لنهو جمال رسول النبوة يعني أعيك كثير شريعته في فلاد بكره وداواله كمسؤوله المكلب حلي حلي و تبليغه أنه عن نبي بوهن يعني وحيك ورد بوهن وفليت من ذلك آتار درست است، ازش باید سرای کار بودی. یعنی دیگر آبای فتح بن کاظم ندیشی انتقام نمیگیرد. وقتی که کسی شایعاتی پرکرده خواب، هیچ نمیبیو نباید نخوابد پرکری. یارا، گوگلی ادرک کردی که دادنامه خوب و ودى المتدين لشفى النبوة تكا وملزم أبيت القيام بمتبليغي ومالبيت الرسول وعلى آله عن النبي خاص بشم أجل وعلى بيت النبي بي اشه بي. وشفى شرعة الالقاء كثير من المكلفة في <تصفيق> مجال الدنيا وشون قصيدة عمل ارز الشينية بو يا اخوة الساني كثير من الرسول ملائكين كثير من الرسول كابل الهرجة كثير من عملي او مبنى فايا بل البشر عمل كوابو الرسول يعني هرواك النبي خبر دل يعتكا رسولك ايقين ابي امامي شبه يعني اخوي بيش قدم بيالله عمل قدم بوشتاناك ايقيني بشريعتك شوا ان يرد ديال ابي متواوي مسائل الجياني اعواني وعب خاطب بوشريعته تيابه وان رسوله ابي لوانا عين بي لوانا اصر نشقو بيزور يكذعو مسائل التكاليف يكنوا كأسلاً لا يلتبع في جنان اخرين مثلاً له قتال كيهي بلا سؤالك انا بوجي قتال بوجني او ايش وقت في عالم مكلفني في رؤاته او جهاد نصرى و قتال نعم قتال نعم قتال وانظر عني جهاد الجهاد كالجهاد بوجني في يكثر شو عندنا يعني كان هالشيء يا زياتي خانك ارجو هوك عم خوي عند الرسول ان كان يدرسك جنب شريعتا مثلا احكام دبابي قتال وهي كانه او الرسوله خوي ايمانه كيف قد بنلوه تعالى رحبر بد القتالته باي اما يا شتايتل مقبله اما لا قلت بعطي جنانا اخرا بل ان شرايتك اضطرار يا جنيش واجب بسرير روات ختال واختك كاتيا وكلافينا بالبودي معك بدل الضر التامين يا او هدفك الا قتال بل ان شرايتك عاديه ام تكليف السخطه لا تتسالش عن جد مساله مساله حقنيه مساله تكليفه چونك دولت كاني ترى واربطي ان ب و سازكارن لجأ الخصوصيات ترفينا الجنوبية وقتها مكلف الجهاد بمعنى عام بجنوبية وقتها لا أما لما ألا ختالا شو المسألة كذلك ليه ذي بقوية إسمانية خاصة كلا بجوانه والجنانية دون يازي برايك الدائرية الدقيقة خانوا ذكى أصل الدائرة كارجنان يعني الدائرة هذه جن لا غير حالات استطراري وغير حالات استثناء خان ودابت وزعيف لم إجراء كرا وقتل خلافي أوابته اختزال أو, أو كأس منعها روجها بقى شاد صالح أم إن كان نكبت ومال أعلم أن الجندونا ولقد دايكبونا ولقد خصوصيات الأكشن لا تركيب باني على حالات زيستية لا وزعية روانية هي تجور دنيا وهروش لمسائل مثلا إدارة جامعة لإجراء و تنفيذ أحكامي خلال جامعة كشي إمام رسولك خوي إمام به بي لوانا بيش قدم به بي رأسي نيروي إجرائي به رأسي نيروي قضائي به رأسي نيروي تبهين به نيروي بإصلاحي مرور مقننة و لأمانات ديارة هزو توانعيه كي قوري قارك غايدة المال قارك أن نبولا قانونی مالا و چنها مشکلات نم قبیله که لگل جن بونه نکنی. يا از جن نده، یا از جن نتونی آمان که ادر آمانی که یکی لو دو صورت های یا هر جنیش، یعنی جن با معنای واقعی که بدای کوی شو آماده که در آب راست ازوم گفروی لگر و او او یک کاری او به يا یا اشی جنیش به از جن بون لرادو تکلیفی که تو تسرشان. ياك تكليف فيك تكليف وطيانجامي باو دوهر جي شايفك في المكان الخشي انجمه يعني ابيي قرن اذا معالجات تلخينا بالتربيه تبع رشيد تبعات الجنيتين نفسنه تبعات الجنيتين سببنا هذا فيعش وك قال وك قال كي يقولك و بره و في خش نبي يساعده وقت تبعات الجنيتين اللي السندوي المعلومه في الشيء في مراجعه جديده كو ك وضعيته إمرؤي بتهي بغير غير أوايا إن شاء الله جنة كان جرائم عندي في يعني الان الجني الغربيين نكلا من الجنة نبغوا فيها وقطعناه تاني فيها قراره من بشي عبدك بمظهر أمريكا خويه لحظة بلحظة بيشون مجا أجربه أمريكا خويه هر لحظة وجدت برام هر اوه این های این تواستاحتی لخوی سندوال زندگیان در اخت دستوشتی دوایان دیداتو سرم آرائشه که امانه شو کسی اداتو قاشو دستو سرم و آخوه که زیده که تو بانشوه بیانی ابابو فلان مجلس بنام بارکی اول او تیرک چونه خوی کن کدور بچارو و مطلوب ده كبيرتو شبا يعني او زينتك او اجنلو باقود او دوب يعني اقوار سير يعني اقوار او تزلزل او قلقونا اراميا ام هر ساقه لسر حالتبونا و هر ساقه برنج خوج الوقت من بشتي حكايت لخو قم كربنج اتاكات كامجنتو شبوه خويله دستاوه كبوانيش خويله دو زينتو حد اگر امجنه ام, أم تتعليفه و ابي رسوله انجامي باق هم جنيش به او اشتا تكليفه سختانه او عن جانبه كواتمان فقط من عالبونه اك سالتيكي يعني ابي چون نبوهات ديه وچون رسالت بشونها امامه ديه وچون امامه زوره اك تكاليفه واتيه لقل لبر جنينك لا رسالة ناشئة. أما النبي بمعنى ما كل شريعة وبيجريها خاطر عناج شو نبيه الرسولج. أم بل عن أجد معناية البيجري النبي كشتره في دريات قبل اللهخوا اختبات لجل خوارومي أو مريم أو ذلك موسى عليه السلام. السؤال الرابع لحال مريم ماذا قال وزي ما كان تفسير كبيرة من فقرات شريعة هذا كهوليات في المقداس بداس كذكلي كواك هذا هذا المنيم كذداس هذا المنيم وأما ولايته حكومات أجمعين بحث هذا القرآن يو دليل كميات على الخلاف والله والله القرآن القرآن خبیر نیزد و ایلید وقتی که چه دید از افران خواه او بود او بود او بود او بود او نایتو او بود امه که لو تخصیصیت او عبادت ترسیه که وکاری نهه چون که زور مسئولیات هم مکالی ننخوه نیه خواه افرمی بود او اشتواتو نظرت که که امیتت تو که خود بزرشت .إنك نزلي بكل رأي خاب عندي بك أما أمريبيت المسؤولي أوشتنا هي إشارة إني القرآن. هذا عم... عم... عم... الفرعين ترجع بسمة تسبيه التوضيح هو ليس الذكر والأنثى كلا سلعا ملذانية ليس الذكر والأنثى أو دو ألان أو أنك لك جاء بكاثر جماكرينو. م... نيرك كان نير كان ذكر أول لما فهمك نظرت لك ما في بطني او حكيتي او يوالسك ما وانا اذرم كربته اعزاب لو يك مسؤوليتي من يدع يجي بسشانول لله الزهري يقول عمو كربه چونك تجينينا كناين رن كلبيت لدرو بيته لما عم عم أو أو ما بعبه كارناشه استا فست ما ذكروا او كروى او نظر يابو وقعت جوا استا تياغونيا مطلقا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 ركن ركنه ولا نظر من ابو كرتواني زول المسؤول يا دعوا من ابي بو نظر كما انجامي با اول كان نبو بويا من بيخم او وقت نذر ما كلام ما استارت هديد من كتجه اغيرش اغيرش فرماشي خواب لو بينا جملة معترضه به اكرر الرد او تصوري دنج مريل كتو اذاني انبؤا او نذرنا شي بو اصل برنامجك اذا خصوصيات يقوا مسؤولياتي وابوكي أو اسبريد لا ما أصلي نزرك لي رأى أو يوان اللي توابوك زور زور خصوصيات وميزات وشايف تكين زيادة عنده ويك توكوك اللي نزرابو كوكوا أو او اللي نزرى توه مسؤولياتك بس هنا مع الإخوان لا أهدى بقدر بعد ما نيكير لا أهدى بقدر الجانب أما عمت شل دعائيك لذلك هنا آيات يبقى عالمين كما أقول أعوانا كما أقولك أمانيا أمان زور زور بها مزيئت ترى أمان كالك ترمان فيها وإمامات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 ولكن هذه هي المساله التي تتمكن من المساله التي تتمكن من المساله التي تتمكن من المساله التي تتمكن من المساله التي تتمكن من المساله التي من المساله التي تمكن من المساله التي تمكن من المساله التي تمكن من المساله التي تمكن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 هنگر کارانه گرام پیونگ کردن خارجی خانواده بوده. اول اصلا وسق قرنطین بیاید که کنم سنجینی و خارجی لام کزین علیا بی. دلیک بی، چون توان بو آورد رزبکو کارانه که ولی دوگیری آنان رهنما که بی. دیو نظاره اداره امور جنگ او مثلا در نظام اسلامی جناب بیته خلیفه امر المؤمنین. من أجنبر أمريكا ما حقيقة وجنية محرومة. من أجنبر أمريكا في يا هرجنيش كدياره يا من جناتك ام کارانه وار خارجی در رسانی و انجام دادم هیچ کاری لذت به اتیج نسازگاری آنها برای استثنای جاذبه بعدی کلمات که برای نبوغت و رسالت که ایمانت بشوی نیاید آوکاران هم زیاده لب رنک آوکاران هم زیاد اصلاً اگر وجودیش نرای نکرید نکتنام مسئله عطفه در ونیک می‌بینی عطف بیوت او اصلاً او دغلا او فازقان يوجد النائب. كون هذا البيت النبي كشرع دري أبزقان كأبي بجانب بترسول كموع رسول البيت ما تلم يا وانا الجمل. ونقول وسألوا عاية سر النحكة ما ذن لوح ما ليش خاد. أو حين أو هرب لك لن نح. أمريك ارتباطك كيف تبغى لقى المشخصة كخاف أو إلى موسى. بو مريم جبريل أنيارك أحبس النبع من أنيارك أنا بقول أمال أما بع من أنيمك الشريعة الكتاب نبود شو الشريعة الكتاب الرسول الرسول من آياته تواج مسؤوليات إمامت تقريبا نزيب تواج متعارز لترجمونا من لبراويتر م... م... نبوضة معناه دريات الشريعة لنا وجنانة بود أما نبود بمعنى أنك شتت درياتك أو نمودي که لیرا مسئله ما کجن نابیتا پیغمر نابیتا و رسول بعد هم مسئله مسئلهی نیا مسئله ارزش و و برکره نیا مسئله های دقت که فقط او انسان خوی دقتی دیا فاقت ام وزایفه واشنه امجانه ده اشه اشته که بدرست کرایا وزایفه دایی که او جارشتانه اشه اشته بوی وقتی که جنی بوده است، در وخصوصیاتی که او متناسب با دگری